بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و أ ص ل ي و أ س ل م على المبعوث ر ح م ة للعالمين نبينا و إ م ا م ن ا وقدوتنا محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن أ م ا بعد س ن ب د أ مستعينين بالله عز وجل دراسه مختصر شمائل النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ا ل إ م ا م الحافظ أ ب ي عيسى محمد بن عيسى بن ث و ر ة الترمذي رحمه الله و ر ح م ة و ا س ع ة وسنكتفي ب ق ر ا ء ة ما رمز المختصر الشيخ محمد ناصر الدين ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله له بالصحيح والحسن حفاظا على الوقت ولعل الله عز وجل ان يرزقنا ختم هذا الكتاب وان يبارك في الوقت انه ولي ذلك والقادر عليه خسر الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ أ ب و عيسى محمد ابن عيسى بن ث و ر ة الترمذي باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن انس بن مالك أ ن ه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا ب ا ل ق ط ي ر ولا ب ا ل أ ب ي ض ا ل أ م ح ق ولا ب ا ل آ د ب ولا بالجعب القطب ولا بالصف بعثه الله تعالى على ر أ س أ ر ب ع ي ن س ن ة فاقام ب م ك ة عشر سنين و ب ا ل م د ي ن ة عشر سنين وتوفاه الله على ر أ س ستين س ن ة وليس في ر أ س ه و ل س ي ت ه عشرون ش ع ر ة بيضاء نعم الباب ا ل أ و ل حجركم الله باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد به هنا الصفات ا ل ذ ا ت ي ة للنبي صلى الله عليه وسلم من لون ووجه وعينين ونحو ذلك من ا ل أ م و ر التي وهب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم احسنها واجملها يصف ا ل ل ه ع ن ه النبي ص ل ى الله رضي الله عنه من من أعلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد خدمه في المدينه عشر سنين كان معه صلى الله عليه وسلم في ليله ونهاره وفي حله وارتحاله ولذلك يربحه وصف عالم بصفاته الشريفات المباركات قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير يعني أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان وسطا ممتلئا خ ج و ل ة صلى الله عليه وسلم من ر آ ه صلى الله عليه وسلم ملا عينه واهابه كل من راه صلى الله عليه وسلم هذا وعظمه ل أ ن الله عز وجل جمله وكمله وكانت و ر ه صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائل الظاهر الطول الواضح و ي لا و ل د ا ل خ ص ي م جاء في بعض الروايات ا ل م ت ر س ط ه بل كان صلى الله عليه و سلم كامر الخلقه م ت و س ط صلى الله عليه و سلم قال و لا د ا ل أ د ن و ا ل أ ن ه ك ا ل ص ف ة ا ل أ و ل ى وصف دس النبي صلى الله عليه و سلم وصف أ ن س رضي الله عنه أن النبي ان ل ب ي أن ج س د النبي صلى الله عليه و سلم كان وسطا كان م ن ت ب و صلى الله عليه وسلم رسوله وسطا لا طول ظاهر ولا قصر ظاهر بل كان ر ض ع ف ا صلى الله عليه وسلم ثم يقف ابي رضي الله عنه لون النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من ابي ا ل انهق ولا م ل ادم بل كان صلى الله عليه وسلم وفق ما كان لونه صلى الله عليه وسلم ابي ض ظاهر البياض امهقا ولا كان صلى الله عليه وسلم آ د م شديد ا ل م ر ه وانما كان صلى الله عليه وسلم وسطا قال ولا م جعل القطب ولا من سبب هنا يصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم انه ايضا كان متوسطا ليس جعدا مكرمشا شعره صلى الله عليه وسلم ولا سائلا سبطا بل كان شعره صلى الله عليه وسطا ل م و ترى شعله صلى الله عليه وسلم عظيما ثقيلا وهو ثابت غير, غير مستلسل كشعر بعض ا ل أ ج ن ا س بل كان صلى الله عليه فل وسلم وسطا قال بعثه الله تعالى على راس اربعين ل أ قال فأقاض بمكة عشر س م ن يعني ا بالاحتفاظ لأن العرب تنكر ألفاظ أن من عادة العقود مختفرة والا فان النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكه ثلاث عشره سنه صلى الله عليه وسلم وفي المدينه عشر سنين لكن انس رضي الله عنه اختصر الفاظ العقود كعاده العرب يختصرون ما بين العقدين بم العاده عشر العشرين هكذا قال وتوفاه الله على راس الستين وهذا ايضا اختصار فان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره ثلاث وستون ل ومن ا ا ت رده و س ل ه عليه يذكر ثم أن الله متع النبي صلى الله عليه وسلم بالقوة والشباب حتى وفاته صلى عليه وسلم متع ومن حتى ذلك أ ن الله مسعه ب س و ا ج الشعر فالنبي صلى الله عليه وسلم مات ع م ه ثلاث وستون سنه وما في شعره قال عشرون شعره ب ي ض ة ف م ل جدا شيء النبي صلى الله عليه وسلم و ع ذ ا م ك ر م ة الله للنبي صلى الله عليه وسلم أ ن الله متعه بشبابه وقوته إ ل ى يوم وفاته صلى الله عليه وسلم نعم وعن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ر ب ع ه ليس بالطويل ولا ب ا ل ق ص ي ر ح س ن ا ل ج س م وكان شعره ليس بجعز ولا ق د ض أسمر ا ل ل و نعم إلى مشايدة ن هذا حضركم الله لك ا ل أ و ص ا ف نفسها و ج ا د أ ن ه حسن الجسم حسن الجسم يعني أ ن جسمه صلى الله عليه وسلم متناسق ليس له عضو س ل م عظم شاذ بل جميع أ ع ض ا ء جسده الشريف بلوات ر ب ي وسلامه عليه متوائمه ة ينطبق بعضها على ع بعضه ض بلا شذوذ لعبد دون عبو قال اسمر اللون والسمره هنا نسبيه م ر ة الشديدة فضياد صلى ل ل ا ع لان ي ه وسلم ك ب ي ا ا ل ع رضي ب و الله ا ع ر ب ح عنه بياد ي غ ر م من ا ل أ ج ن ا في ا ا ل ن ب ي صلى ا ل ل ه ع ل ي ه وسلم يعني ب ل للعرب العرب كان ا ل ل ه ع ب ي ه وهذا س ل م هو ا ل س و ر ة التي أ ر ا د ه ا انف رضي الله عنه مع ا وجهه صلى الله عليه وسلم كان ينير إ ن ا ر ة القمر كما سياتي معنا ثم ذكر وفقا زائدا وهو ر ف ق مشي النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا مشى يتكفا والتكفؤ هو الميل إ ل ى ا ل أ م ا م وذلك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ي ل ت ب د وهو يمشي ابدا بل كان يمشي كله صلى الله عليه وسلم كان ينشي כלه فاذا اراد ان ي ل ت ب د وقف والتفت كله صلى الله عليه وسلم وكان غالب نظره الى الارض صلى الله عليه وسلم وهذا سبب تدفئه فان ر أ س ه يميل الى الامام صلى الله و س لان غالب نظره صلى الله عليه وسلم الى الابد وهذا دليل على ا ت ق ا م ه الرجل و ج ل ي ل على حفظ سلوك ر ج ل إ ذ ا ر أ ي ت ر ج ل يمشي مستقيما يضب بطره فاعلم ان هذا من و ف ر ة أ ق ل ه وكمال خلقه وخلقته التكفؤ هو ا ل م ي ل إ ل ى ا ل أ م ا ن كما سياتي معنا مفصلا ن ع م وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنجدين معيدا ق ع ي د ما بين المنكبين عظيم الجمه لا ش ه م ه لنيه عليه ح ل ة ا ل حمراء ما ر أ ي ت شيئا قط احسنهم صلى ل ا عليه كان、متوسطة. مربوعة والمتوسط من الرجال. هو المتوسط من المربوح المتوسط الرجال فعله ما م ن ب يعني أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ع ر ي ض الصدر ي عريض ا ل صلى د ر ص الله عليه وسلم لكن ع ر ض صدره صلى الله عليه وسلم متناسب ولذلك قال أ ب و ع ي د ى لم ل يكن في ا ل ت ص ر ي ر ليس يعني عوم ر ض إ ن متناسب لسائر جسده صلى الله عليه وسلم وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم قال عظيم الجمه والنمه و ا ل و ف ر ة هذا وصف للشعر النازل على المنكبين هذا وان ص ف للشعر ل النبي ز على ل ا م ك ن وأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما نزل الى ه منكبيه عرا وطولا قال عليه حمه ة حربر يعني ارسد النبي إرسد ا صلى ل ل عليه سلم و أ حمرا و هذا الكون جاء في و ف ي بعض انه ل أ أ ح ا د ي ث معلم لم يكن أ ح م ر ا خالصا بل كان, ماذا بل كان معلما يعني متداخل معه أ ل و ا ن اخرى قال ما رايت شيئا قط أ ح س ن م ه صلى الله عليه و سلم و صدق نعم والله الذي لا إ ل ه غيره ما ر أ ت الدنيا أ ح س ن من ل ن ب ي صلى الله عليه و سلم ولذلك يقول واصفه حسان رضي الله عنه و ع ن أ ر ض ا ه ف أ ح س ن منك لم توقفت عيني و أ ج م ل منك لم ت ر د النساء خلقت مبرءا من كل عيب ك أ ن ك قد خلقت كما تشاء صلى الله عليه و سلم نعم في روايه ة في ي ر و ا عنه قال ما ر أ ي ت من ذي لمه في حله حمراء أ ح س ن من رسول الله صلى الله عليه و سلم له شعر يضرب منكبيه وعيد ما بين المنشدين لم يكن بالقصير ولا بالطويل نعم هذا أ ي ض ا نفس الوصف الذي ذكره في الحديث الذي قبله نعم وعن ابي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير ك ت ن الكفين والقدمين ضخم ا ل ر أ س ضخم الكراد ي طويل مسربتك ا ل م ر ب إذا م ش ى ت ك ف أ تكفؤا ك أ ن م ا ي ل ح ط من صبك لم أ ر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم هذا علي رضي الله عنه يوافق أ ن س رضي الله عنه و ا ل م ر ا ء بن عاز رضي الله عنهما في, في وصف جسد النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن ه ليس بالطويل ولا بالقصير وذات بذات اخرى قال شذن ل ل ك ي ش الكفين معناه ان أ ص ا ب ع ه صلى الله عليه وسلم غليظه ليست ر ق ي ق ة و إ ن م ا هي غ ل ي ظ ة بتناسب كونه صلى الله عليه وسلم ر ب ع ة ل أ ن الربع ة متوسط وكونه صلى الله عليه وسلم يعني بعيد الصدر ب ع ي و المنزلين فعظم اصابعه صلى الله عليه وسلم يتناسب مع قوته صلى الله عليه وسلم قال كسر الكسرين والقدمين فاصابع راحتيه صلى الله عليه وسلم واصاحب قدميه عظيمه تميل الى الضخامه والعظم صلى الله عليه وسلم, وكذلك صلى الله عليه وسلم ولذلك قال انا حسن الجسم حسن يعني الجسم متناسب صلى الله عليه وسلم فراسه كذلك ضخم ليتناسب مع جسده الشريف صلى الله عليه وسلم ضخم ا ل ك ر ا د ي س الكراديس والله اعلم هي المفاصل اماكن التقاء العظام أماكن مثل ا ك ن الرطبتين ا وغيرها من العظام هذه كانت ض خ م ة لتتناسب مع عظم ماذا؟ عظمي ماذا ع ظ وشفن ي اصابعه صلى الله عليه وسلم طال اذا قال مشى قال ط و ي ل المسربه اما المسربه فالشعر في, الصدر في صدر رجل إلى سرته. شعر صدر الرجل الى شرته يصف, يصف علي رضي الله عنه صدر النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن ه ذو شعر و أ ن شعره طويل مستمر من صدره إ ل ى شرته صلى الله عليه وسلم وهذا يتناسب مع ا ل ق و ة الجسديه التي أعطاه الله عز وجل إياها وجل عز قال إ ذ ا مشى تكفى تكفها ك أ ن ما ينحط من صدد ن ا يميل الى ا ل أ م ا ن ك أ ن ن ا هو ن ا ز ل من مكان عال وجاء في وسطه فصلا إ ذ ا مشى تقنع تقنعا يعني أ ن مشيته د ي ش ب ه ا ل م ش ي ة ا ل ع س ك ر ي ة رايته ا ل م ش ي ة العسكريه ة ما ا أ ح ل ا والآن ت ت س ما ش ب ل ط ر ي ق ا ح د منذ ل ا ت ا ل ش ا ر ع يخط خ ط ومشيه ا كانت من صلى الله عليه وسلم يعني مستقيم م ا يرى ا ي م ي ن ولا يسار وراسه صلى الله عليه وسلم مائل إ ل ى ا ل أ م ا م يقف كله و ي ل ت ب ت كله صلى الله عليه وسلم هذه م ش ي ة تدل على ك م ا ل ع ق ل ر ج ل و إ ذ ا ر أ ي ت الرجل ا ن يمشي م ت ل ف ز على كل ع اهل ا ل د ر ا س ة يقول أنا في يا يا يا هذا ف ي ب ل ا يا سارق يا ضارب يا ه ا ج ي م ت ى و ي ذ خمامه هذا حدثكم الله من ا ل أ ش ي ا ء التي نستفيدها نحن في اتباعنا ودراستنا ل س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم اننا نمشي م ش ي ة فيها رجوله و ق و ة وفيها عقل كمشيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أ ر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم ولم ير ى ا ل ك ن ن هذا ل هو عليه ا ل م ا ل بعده م وكان يجب ان يكون هناك افراد حفاظه للقائمه ى ا وكان ع ن ب ب ر جابر, وعن جابر, ابن وعن جابر ابن ثمرت رضي ل ل هناك ع ه ق ل ا ف ر س و ل ا ل ل ه ص ل ى ا ل ل ئ م ه العقل قال شعبة قلت لسماك ما ض ل ي ع الفم قال عظيم الفم قلت ما أ ش خ ل العين قال طويل شق العين قلت ما منهوت العقب قال قليل لحم العقبه ن ا حدثكم الله في حديث د ا ب ا ل وقت لبعض ا ل أ م و ر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ظليعا ل فم ظليعا ل فم أ ي ض ا عظيم الفم وهذا يتناسب مع ر ج و ل ه ف إ ن الرجل إ ذ ا كان فمه عظيما وكانت شفتاه ث م ي ل ه الى الغلظ فهذا ج ل ي ل رجولته وبلاغته وقوته وخطابته وكان صلى ابلغ ل ل عليه وسلم ه أ الناس واتي أ صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم أشكل العين أي العين وسيع العين وهذا أ ي ض ا يتناسب مع حسن الخلق الذي وعظه الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم قال منهوس العقب قليل لحم العقب ولذلك انظر بين الفرق بين ا ل خ ف والحافر صاحب ا ل خ ف ز ق ي ل المشي وصاحب الحافر يعني خفيف المشي ولذلك عند العسكرين يذكرون لنا انهم ينظرون الى ق د م العسكري يعرفون ن ي ي ع قوته و س ر ع ة من وفق ماذا من وفق قدمه فهذا ا ج ا ب ر يعطينا اهتزاز لكمال الجسد وان العقب اذا كانت ق ل ي ل ة اللحم ان الرجل يكون اقوى و أ د ق في المشي و أ خ ف في الانتقال بخلاف اذا كانت عقبه ث ق ي ل ة ف إ ن ه ا قد تعيقه عن ماذا عن ا ل ح ر ك ة وهذا مما كمل الله به نبينا صل صلى الله عليه وسلم نعم وعنه وسلم مضيعة مضمرة رسول الله عنه رضي فرأيت إرحيان عليه في ليلة أي قال الله صلى الله فاجعلت حلة أنظر إليه الحمراء أنظر فله و عندي أ ح س ن من القمر نعم هذا مما يعني شرف الله عز وجل به أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم أ ن رزقهم الله عز وجل النظر و ا ل ص ح ب ة و ا ل إ ي م ا ن بالنبي صلى الله عليه وسلم ف ر أ و ا من حاله صلى الله عليه وسلم عجبا ومما ر أ و ا إ ن ا ر ة وجهه صلى الله عليه وسلم فهذا جابر يقول ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ل ي ل ة اضحيان يعني جمرا م وعليه صلى الله عليه وسلم ح ب ة حمرا فجعلت انظر اليه والى القمر فصار ينظر ي ا خ د م ق ا ر ن ة بين نور القمر ونور وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال فله عندي احسن من القمر وصدق رضي الله عنه وارضاه وهناهم الله عز وجل بما اتاهم ورزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته قال فلهو ا عندي احسن من القمر وهذا دليل على ان وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيه انار فيه نور وهذا النور حفظكم الله نور الايمان لا شك ولا ريب نعم قال رجل من براءه عازب أ ل كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر هنا حذركم الله يذكر العلماء لهذا الحديث معنيين المعنى الاول يعني يسال هل كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يلمع مثل لمعان السيف فقال لا بل كان منير اعظم من هذا كان ينير اناره القمر لمعان السيف ب ا ل ن س ب ة ل ن ا ر ة القمر يعني ق ل ي ل ة جدا هذا التفسير ا ل أ و ل لهذا الحديث ا ل ل ع ل م ا ء التفسير الثاني أ ن س أ ل ه عن وقت وجه النبي صلى الله عليه وسلم أ ك ا ن يميل إ ل ى الطول كالسيف أ م يميل إ ل ى ا ل ا س ت د ا ر ة كالقمر ولذلك جاء في بعض الفاظ أ هذا الحديث قال بل مثل القمر مستديرا قال بل مثل القمر مستديرا فوجه النبي صلى الله عليه وسلم كان مستديرا منيرا كالقمر ن ع وعن ابي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ب ي ض كانما صيغا من بصه رجل الشعب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ب ي ض ا وهذا ا ل ز ي ا ل كما قلنا نسبي ولكن أبوه رضي ر الله عنه في هذا الحديث يعطينا وصفا دقيقا لوجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صفاء لونه وهو صفاء لونه صفاء قال ك أ ن ن ا صيغه من ف ض ة ا ل ف ض ة إ ذ ا صيغت تعطيك لونا هذا لونا صافيا فهو هنا رضي الله عنه يعطينا وصفا للون النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ص ه ا ل أ ب ي ض لكن بياض العرب لكن ليس بياض ا ل ج ض ة و إ ن م ا صافي كصفاء ا ل ة إلى صيغة ف و ج ه صلى الى ل عليه وسلم كالخبر إلارة ه أذيضا مستديرا ص ي غ ة ه ذ ا معنى كلام ابي ه و ي ر ه رضي الله عنه رجل الشعر مر معنا انه متوسط يعني بين ا ل ث ب ط والجعد ا ل خ ط ف كان الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الانبياء فاذا موسى عليه السلام من ضرب من الرجال يعني يميل إ ل ى ا ل ن ح ا ف ة هذا معنى قوله ضرب من الرجال نعم لتنوء. قبيله من قبائل اليمن قالها قليلي اللحم و ر أ ي ت ح ي ث ى بن مريم عليه السلام فاذا اقرب من ر أ ي ت به شبها ل ح ر و ه و ه ذ ه الرؤيه ح ف ر ك م والله يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ع د ة مرات أ ن ه ر أ ى انزيا فكل نبي راه النبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا هي ر ؤ ي ة منام أ و ر ؤ ي ة أ ر و ا ح أ م ا ر ؤ ي ة المنام ف ي الدنيا و أ م ا ر ؤ ي ة ا ل أ ر و ا ح فهي يوم معراجه صلى الله عليه وسلم إ ل ا عيسى ابن مريم عليه السلام ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم ر آ ه في المنام وراه كذلك في ذاته في السماء ا ل ث ا ن ي ة او ا ل ث ا ل ث ة لما عرج به عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فجميع ر ؤ ي ا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فهي ر ؤ ي ة منام أو أرواح رؤية、أرواحي. مثل الله عز وجل أ ر و ا ح ا ل أ ن ب ي ا ء على ص و ر ة أ ج س ا د ه م ف ر ا ه النبي صلى الله عليه وسلم على صورهم راى ادم وراى ابراهيم وراى يحيى ي وراى موسى وراى عيسى وراى ادريس راهم كلهم لا رؤيه ة ذ ا أ ر و ا ح و غ ر ه ا راهم في الدنيا في, في المنام ا إلا ا م عليه ل ل عيسى س فان النبي راه على نوعين راه في ا ل م ن ا م على صورته وراه حيا بجسده لما عوز به صلى الله عليه وسلم الى س م إ ل السماء السابعتنا و ر أ ي ت ابراهيم عليه السلام فاذا اقرب من ر أ ي ت به س ب ه ا ضعيفك وهو أ ب و ه إ ب ر ا ه ي م عليه السلام وابو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ل أ ن النبينا محمد صلى الله عليه وسلم ينتهي نسبه إ ل ى عدنان من ولد ا ابن ابراهيم عليهم عليهم جميعا الصلاة عليهم وفي ا ا ل ل س م و الحديث ولد ل ي ا ل ل ل ي ة مولود فسميته باسم, أبي إبراهيم. إبنه إبراهيم باسم ابيه ب م سمى ابراهيم باسم ابيه وهذه ا ل ر ؤ ي ة التي ر آ ه ا رآه متجئا س على البيت المعمور وعنده اطفال المسلمين الذين ماتوا صغارا دعاء الاصطار ادعوا ولذلك ماذا في في كفاءة في كفالة إبراهيم ورايت ه جبريل عليه السلام فاذا اقرب من رايت به س ب ه ا جحيى بن خ ل ي ف ة الكلب من ج ه ي ن ة يعني من من من الجليلين وكان جبريل ا ر ج د ه به وكم ر ت ر ؤ يصحي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ي ق و ل ل ن ابو ل ل ه هذا ج ر جبريل ي ل ل هذا الطفيل رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه ا ل أ ر ض أ ح د راه غيره لأنه الصحابة الطفيل عامل、موازلة. يقول العلماء من بن هذا إنه آخر آخر وعشرين ومات أبو واثنة ومات من、الصحادة. مات مئة الصحابة عن قال كان أ ب ي ض مريحا مقصدا مقصدا مقصدا ا ل م ق ص د و ك ا ن ق ا ل خ ل ق ة مقصدا مقصدا م ق د ا مقصدا مقصدا م ق ا مقصدا م ا م ا م ا مقصدا م ق ا مقصدا مقصدا م ا مقصدا م ق ا م ق ا ل ق ص د ا م ق ا مقصدا م ا مقصدا م ا مقصدا م ق ص ا مقصدا مقصدا ا ا م ق ا م ق ا مقصدا م مقصدا ا مقصدا م مقصدا م مقصدا مقصدا ا